إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكره وأصيلا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 وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلَّا أَمْفَى تبديلا تَبِدِيْلًا إِنَّ هذه تذكره فمن شاء شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يدخل من يشاء يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ